الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ الله اللَّهُ سَيَأتِي مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَامُونَ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 واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم صُدُورِهِمْ كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه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 حَدُون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بنا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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجا ان يلبينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين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 قُم فَإَّا نُرََّكَ بعدعضَ الذي نَعيدهُم أَْنَتَوَفَّيَنكَ فَإلَنَا يُررجَعون وَلَقدَدَ أَْرسَل الن رُسُ لَم مِنْ قَلكَ مِنهُم م من قَصَصنَا عَلَكَ وَمنِنهُم م لم نَقُصُص عَلَك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 اهدئنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم جاءَ بون فصّلت آياتُ قرآنٍ عربيًّا لقومٍ يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرضَ أكثرُهم فهم لا يسمعون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 لهم أجر غير ممنون قُلْ أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم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 فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 قول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وَقَا الذينَ كَفَرُوا لَا تَسَعُولِهَا القُرآنِ وَالْغَوْفِيهِ عَكُمْ تَغْلمُون فَلنُذيقًا الذيينَ كَفَرُوا عَذَابَ شَديدَ وَلََ جَزِيَّهُمْ أَسو الذي كَانُوا يَععمللُون ذَنكَ جَزَ أُعددَ إَِّه النَّارُ لَهُم فيِي هذاََرُ الْخُلْدِ جَزَاء أَ بِماَا كانَ بآياتن يجَحَدُون وَقَا الذيينَ كَفَُ رَبَّنأَرنَ لديَن أَضََّنا مِنَ الجِّ وَالْإِناسِنَ جعلهُ مَا تَ تحتَأقدََ مِ لِيكُونَ مِنَ الأأَسفَلين.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 نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 أنتم إياه تعبدون فإني استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد